وَأُولَٰئِكَ أَوْلَىٰ فِي الْعَنَاةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَالَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ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 ما أن تنذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنسا وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار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 لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْلِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَا فَلَمْ رَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالَّذِي وال يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ ثِقَالًا ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته فيرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُهُ فَهُوَ وَمَا هُوَ بِمُبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركا؟ كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا فاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّبِيَّا وَمِمَّا يُقَدُّونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتِغَاؤِ حِلْتَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فأما الزبد فيذهب جفاء فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب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 أفلم ييأس الذين آمنوا أَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قرعه او تحل قريب من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من لك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركا قل سموهم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 تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم ظلها. تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار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 إليه أدعو وإليه ما مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي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 Yemhi Allah ma yishaa ve yisbet ve onda kitab ك بعض الذين عدّهم أو نتوفّينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَتْلَّ الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا لَلَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْطِبَ لِحُكْمِهِ وهو سريع الحساب فقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار